وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم اجعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا آزرة وزر أخرى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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبرية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أن نزلا من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فثره مصفرا ثم يجعله حطاما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 إنا أزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه وَمَن ظلَّ فإنَّما يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عليهم بِوَكِيلٍ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 أم تتخذون دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْا كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 إِنَّ عَذَابَ يوم القيامة وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا حَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الوفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ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 لهم قلائد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أَفَقَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ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 من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون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 وسيئ قَالَ الَّذينَ كفروا إلَى جهنمَ الزمراء حتَّى إِذَا جَاءُوا هَفُتِ حَتَّى بَوَابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَلَتُها أَلَمْ يَتَكُمْ رُسُلُم مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَيُذْهِرُونَكُمْ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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض لتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حاجة فين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.